This midnight like the world, والذين هاؤوا واعنوا الصالحات ذلك بأن الذين كفروا تفعوا الفضل دلوقتي. Ma izmala ti tuh, ti nasabahu wa فَإِنَّمَا سجدهن من <تصفيق> Really? <laughs> ولا كل ابل ودعف كن Да я здесь! الذين كفروا فتعسل لهم الله العمين.